خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ فَمَا مِن يكَافِئُ أَزْوَاجِهِمْ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن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 ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تغروا واسره اذرا اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لَئِنْ أَنْتَ لَيَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَنُوا وَقَانِتٌ آمَنَ اللَّيْلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا